بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَاق قُلْ مَنْ حَاق ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا لنجعل ذلكم تذكرة وتعيها أذن وآية فإذا نفخ في الصور نفخة There you go.